الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وان أوتر قبل أن انام قال العلامة ابن سعد رحمه الله في كتابه بهجة قلوب أبرار وصيته صلى الله عليه وسلم وخطابه لواحد من أمته خطاب للأمة كلها ما لم يدل دليل على الخصوصية فهذه الوصايا الثلاث من آكد نوافل الصلاة والصيام أما صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه يعدل الصيام السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها وصيام الثلاث من كل شهر يعدل صيام الشهر كله والشريعة مبناها على اليسر والسهولة وجانب الفضل فيها غالب وهذا العمل يسير على من يسره الله عليه لا يشق على الإنسان ولا يمنعه القيام بشيء من مهماته ومع ذلك ففيه هذا الفضل العظيم لأن العمل كلما كان أطوى للرب الرب وأنفع للعبد كان أفضل مما ليس كذلك وقد ثبت الحث على تخصيص سته من شوال وصيام يوم عرفه والتاسع والعاشر من المحرم والاثنين والخميس وأما صلاة الضحى فإنه قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في فضلها واختلف العلماء في استحباب مداومتها أو أن يغب بها الإنسان والصحيح أنها تستحب المداومة عليها لهذا الحديث وغيره إلا لمن له عادة من صلاة الليل فإذا تركها أحيانا فلا بأس وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصبح على كل آدمي كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة فكل تسبيحه صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال العلماء أقل صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان ووقتها أي صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال واما الوتر حكمه وعدد ركعاته فإنه سنة مؤكدة حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودام عليه حضرا وصفرا وأقله ركعة واحدة وان شاء بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة وله أن يسردها بسلام واحد وأن يسلم من كل ركعتين ووقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر والأفضل آخر الليل لمن طمع أن يقوم آخرة وإلا اوتر أولا كما في هذا الحديث والحمد لله رب العالمين